يستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدر حكمة بالغة الشَّانُ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُقْطَعِينَ إِلَى الذَّاعِ يَكُولُ الْكَافِرُونَ هَلاَ يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَذُكِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ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 الذاكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكذ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلنا عَلَيْهِم رِيحا صَرْصَرا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ كَْيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَ قَدَ الصَّْندَ الْقُرُْ آلَ للِذِكْرِ فَهَلْمِم مُدكِر كَذذَّبَت فَمُودُ بِ النُذُر فَقَاوا أَبَشَرَم مَِّا وَاحدًا النَّ التَّ بِعهُ إِا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 دِينا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَ تَنافَتِ مَارُبٍ نَذُر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذُر وَلَقَدْ صَبَحُوا بُكْرَةَ عذاب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 أَكُن فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّلِّ أَمْ يَكُونُ نَحْنُ جَمِيعًا مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أبها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم دوكوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر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 إ المُتَّكينَ فيِي جَ في وَلَهوْ فيِي م قادِ الصدكِ الن دَمَليكين مُقتَدرك